قولا فذهب فان لك في الحياه ان تقول لا مسا سو لك موعدا لن تخلفه قولا فذهب فان في الحياه ان تقول لا مسا لن تخلفه وانظر الى الذي ظلت عليه عاكفا وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا لنحرقنه the end.